سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سَنُ قدئكَ فَلَ تَسَ إلا م شَ اللهَّهُ إنهُ يععلممُ الجَهْرَ وماَا يَخفَنُ يَسِكَ للُسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيا qad aflaha man tazakka wazakar asma rabbihi fa salla bel tukthirun alhayaata addunia walakhirata khairu wa abakaa inna hatha lafi al-sohufi al-oula sohufi ibrahim wa mousa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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية؟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 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت وإلى السماوات كيف رفعت وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الأرض كيف سُطحت